الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وما نصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كتبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل لَهُ فَلَن تَجِدَنَّ لَهُ سَبِيلًا وَادُّ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ يجر في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتمهم ولا تتخذ منهم وليا ولا نصير إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق نوجاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلون قاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويرقوا إليكم السلام ويكف وقفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطايا ومن قتل مؤمنا خطايا فتحرير رقبة مؤمن نتي وديته مسلمت ني لا اهلي